There two الأرض وما طحاها ونفس والأرض وما فحى ونفذ من ذكر وقد خاب من سنا كلمت فَمُ و هو انا We <laughs> are فكلموا فارق